بوك تو كيلانزفن خمسة وتسعون خمسة وتسعون كتو سبك كتو حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين ميوتا نم دول منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ ميوتا حازش؟ منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ إيجن، نم دولگوزیک، أمیوتا مکحازشودت. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم. Hiya testaül, múzúánkád testaül, múzúánkád an, múzúánkád testaül, múzúánkád testaül, múzúánkád testaül, múzúánkád testaül, an, testaül, múzúánkád testaül, múzúánkád testaül, múzúánkád testaül, an, testaül, múzúánkád منذ أن تعرفا أصبح سعيدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين أميوتا ديرميكوك وان ريتكان منك سوراكوزني منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون ميكور تلفونال؟ متى تتصل هي بالtelephone؟ متى تتصل هي بالtelephone؟ وتازعش كوزبن؟ هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ إيجن ميكوزبن أوتو نعم أثناء ما هي تقود السيارة؟ نعم أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تشاهد تلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. زنيت حالگات می‌کُزبند مک‌چنایه آف‌لاداتایت. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Nem látok semmit, mikor nincs szemüvegem. Le eraseyen, einde me akún bilen avara. Le eraseyen, einde me akún bilen avara. Nem értek semmit, mikor a zene ilyen hangos. Le fhem seyen, einde me tekúnul musika heke verhálya. Le fhem Aindama takún el muszika hakeza ralia. Nem érzek semmit, mikor meg vagyok fázva. La esumu seyan, aindama jakún a indie zukám. La esum seyan, aindama jakún a indie Egy taxit hívunk, mikor esik az eső. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة إن هي أمطرت. كُربا سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. Elkezdjük az evést, ha nem jön hamarosan. Szenebda bil ekel in lemjeti bada kalil. Szenebda bil ekel in bada A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a www.bóuk. 2. de cím alatt